بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمه التوحيد وهي لا اله الا الله والمغاد من هذه الكلمه معناها اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى المشركين الذين تقدم ذكرهم أنهم يعبدون من دون الله انواعا من المعبدات من هم من يعبد الأصنام من هم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين تفرقين في عباداتهم فدعاهم صلى الله عليه وسلم كما دعاهم إخوانه من النبيين من قبله إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ثم يميتهم والذي دبر شؤونهم أن يفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره ممن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا دعاهم إلى أن يفرد الله بالعبادة إلى توحيد الألوهية إلى أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وما عبد من دونه فهو باطل دعاهم إلى ذلك لم يدعهم إلى أن يعترفوا بالرب لأنهم معترفون بأن الله هو الرب المالك المتصرف وإنما يشركون في الألوهية في كلمة التوحيد لا إله إلا الله قد يقولون بألسنتهم لكن لا لا يعملون بها ولا يفهمون معناها فأمرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لفظا ومعنى ومقتضى هذا الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا آلهتهم وهم لا يريدون ذلك يريدون أن يبقوا على عبادة غير الله عز وجل وهذا شأن المشركين من قبل من عهد نوح عليه السلام أنهم لم ينازعوا في توحيد الربوبية فإنما نازعوا في توحيد الألوهية هم يقرون بالربوبية لكن يشركون في الألوهية ذلك بعبادة غير الله بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة غير ذلك من أنواع العبادات هذا هو الذي حصل فيه الاختلاف بين الانبياء وبين الامم ولا يزال الاختلاف موجودا الى ان تقوم السهل فهذه هي دعوه الرسل دعوه الى افراد الله بالعباده هذا هو المدار وهو الذي حصل بين الانبياء وبين الامم منازعة واختلاف وأما توحيد الربوبية هذا لا يكفي وليس هو المطلوب نعم هو مطلوب لكن لا يقتصر عليه إذا أقر بالربوبية فلا بد أن يقر بالولوهي ويعملوا بها هذا هو المطلوب لأن توحيد الولوهية من لوازم توحيد الربوبيه فمن اقر بالربوبيه لزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه لزوما لا محيد عنه والا فهو متناقض نعم ثم والمراد من هذه الكلمه معناها لا مجرد لفظها لا مجرد لفظها ما هو يقول لا اله إلا الله قولوا لا إله إلا الله ليس المراد أنهم اقتصرون على قولها بل لابد أن يعملوا بها لابد أن يعملوا بها فيفردوا الله بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره هذا هو معنى لا إله إلا الله وليست مجرد لفظ يقال لأن مشرك هذه الأمة يقولونها ولكنهم لا يعملون بها يقولون لا إله إلا الله لكن يدعون غير الله يعبدون غير الله يستغيثون بالقبور بالأضرحة معناها أنهم ناقضوا هذه الكلمة التي يقولونها بألسنتهم نعم فليس المراد مجرد النطق بلا إله إلا الله بل النطق بها ومعرفة معناها والعمل بمقتلح هذا المطلوب نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه نعم ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا لم يقولوا أجعل الرب واحدا قالوا أجعل الآلهة جعل الالهه الها واحده ائنا لتاركو الهتنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا هذا مقالتهم ولا يزالون عليها الا من من الله عليه بالهدايه وعرف معنى هذه الكلمه وعمل به العلم ما يكفي لابد من العمل نعم فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب نعم أجعل الآلهة إله واحدا اجعلها بأي شيء بقول لا إله إلا الله اي لا معبود بحق إلا الله ومعناها أن كل ما عبد من دونه فهو معبود بغير حق وباطل إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم انطلق الملأ منهم أن واصبروا على آلهتكم لا تتركوها مثل ما قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسى هؤلاء يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرأى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ملة قريش الملة الآخرة هي ملة قريش وما عليه المشركون إن هذا إلا اختلاق إلا كذب يقولون محمد كذب العياذ بالله حيث يريد منا أن نترك آلهتنا وأنه لا إله إلا الله هذا كذب كذا يقولون إن هذا إلا اختلاق ثم جحدوا نبوه أو أنزل عليه الذكر من بيننا اختص الوحي بمحمد لماذا لم يوحى إلينا إنه مثله ورمى الله حائل كل واحد منا ليش يخص هذا الفرد من بيننا أو انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب يحجرون على الله أن يختص من يشاء من عباده بفضله والله لا يختص إلا من يعلم فيه الصلاحية والقيام بهذا الأمر. نعم. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب مما يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. هذا من عجب العجائب. إذا كان المشركون أبو لهب وأبو جهل وأضرابهم من عامة الكهر عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن ينطقوا بها لألا يتناقضوا لكن هؤلاء المشركون في هذه الأمة عباد القبور يقولونها ويعبدون غير الله تناقضون فهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله لا يفهمون أن معنى لا إله إلا الله أن يترك عبادة غير الله ما يفهمون نعم هذا من البله والجهل نعم بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني إذا سمعوا فضل لا إله إلا الله فضل النطق بها ظنوا أن المؤراد المجرد اللفظ بها من غير عمل بمعنى يقولها ويعمل ما يشاء يعبد ما يشاء هذا تناقض نعم والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يغزق إلا الله الحاذق منهم وهم علماء الكلام علماء المنطق وهذا في عقائدهم الآن التي تدرس مع الأسف يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الخلق والرزق والإحياء والإيماتة إلا الله فيفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبيه ولا يفسرونها بتوحيد الأولوهية هذا من أعجب العجائب وهم حذاق عندهم أنهم حدقوا العقيدة وحدقوا وأقاموا البراهين البراهين على إيش على توحيد الربوبية توحيد الربوبية ما يحتاجه هذا الشيء مركوز في الفطر. ما أحد ينكره إلا مكابر ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله معناها لا معبودة لا معبودة بحق والآلهة هي المعبودة والإلهية هي العبادة الألوهية هي العبادة ليست الربوبية نعم والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يخزق إلا الله هذا هو تفسير علماء الكلام لا إله إلا الله وهذا موجود في عقائدهم الجوهرهم الجوهره اللي تدرس الآن كله دندن على توحيد الربوبية والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يغزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله هذا صحيح لا يخلق ولا يغزق إلا الله لكن ليس هو هذا هو معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود العبادة والإلهية هي العبادة ليست الربوبية نعم صح. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلموا منه بمعنى لا إله إلا الله لا خير في رجل لا يفهم معنى لا إله إلا الله في حين أن الكفار فهموه وأبوا أن يقولوها هؤلاء لم يفهموها ولذلك يقولونها ولا يعملون بها لأنهم لا يفهمون معنى يظنون أن المراد مجرد النطق بها فقط أو الحاذق منهم ولا المتعلم والمثقف يقول لا إله إلا الله إله قادر على الاختراع إلا الله نعم الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشك بالله معرفة قلب ما هي معرفة لسان معرفة قلب هذا المقصود ما هو العلم العلم ليس باللسان والقول إنما العلم بالقلوب والفهم والفقه في دين الله نعم إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشك بالله الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفه الذنوب تنقسم الى قسمين الى شرك الله عز وجل والى ما هو دون ذلك من المعاصي كالزنا والسرقه وشرب الخمر وقتل النفوس هذه كبائر دون الشرك هذه كبائر دون الشرك اعظمها الشرك الشرك لا يغفره الله أما ما دونه من الذنوب فهو يغفره لمن يشاء إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل فقد ظل ظلالا بعيدا فهذا هو المقصود هذا هو المقصود من هذه الكلمة فالشرك هو عبادة غير الله أيًا كان ملكًا أو نبيًا أو صالحًا أو حجرًا أو شجرًا أو قبرًا أو غير ذلك نعم هذا هو الشرك نعم صحيح. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم أن... هذا دين الرسل دين الرسل كلهم يدعون إلى إفراد الله للعبادة كل نبي يقول لقومه أول ما يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الرسل كلهم نعم وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى اخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه لا يقبل الله من أحد سواه فمن عبد الله الليل والنهار لكنه لا يفرد الله بالعبادة يشرك معه غيره فعمله باطل وهباء منثور ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ما هو هذا الشرك هو الشرك في الربوبيه لا الشرك في الالوهيه هذا هو الشرك نعم وعرفت ما اصبح الناس في هذا الناس به من الجهل بهذا افادك فائده انتبهوا اذا عرفت هذا عرفت ما هو الكلام انك تقراه بلسانك واذا عرفته معرفه قلب وتيقنته واقتنعت به نعم افضل كفائي تسلم فضل الله ورحمته كما قال تعالى فضله ورحمته ففي ذلك الفوز اذا وفقك الله لفهم هذه الكلمه والعمل بها فانك تفرح بهذا فرحا محمودا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فصدر الله هو الاسلام فضل الله والإسلام ورحمته في القرآن قل بفضل وبرحمتي فبذلك فليفرحوا لا يفرحون بالدنيا إنما يفرحون بهذا هذا لو ما عندك شيء من الدنيا وقد رزقك الله هذه المعرفة فأنت السعيد وأنت الرابح وأنت الذي حصلت على السعادة فأما لو اجتمعت الدنيا عندك كلها ولكنك ما تعرف التوحيد أو لا تعمل به فأنت الخاسر ولو عندك الدنيا كلها. نعم. كما قال تعالى: "بفضل الله وعهدته". دين الإسلام والقرآن، دين الإسلام والقرآن. من وفق لهذين فإنه هو الذي يفرح حقيقة، وأما الفرح بالدنيا فإنه فرح. بالخسار وفرحوا في الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم الله خير من خير من الدنيا نعم وأفادك أيضا من خلص العقل أفادك أيضا إذا عرفته وفرحت به فلا تأمن على نفسك تخاف من الشكر الذي وقع فيه هؤلاء هم عقلاء وآدميون وعندهم معارف وعلوم لكن لم ينفعهم هذا وقعوا بالشرك وهم يعلمون فأنت تخاف من أنك تصاب بهذا تصاب بالشرك لأن الشيء لا كثر يؤثر على الآخرين نعم لأن إبراهيم عليه السلام قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنى ربي إنهن أضللن كثيرا من خاف في هذا. نعم. عميق عرفت أن يصاب بهذا. نعم. عرفت في يقولها نعم، يخفر الإنسان بكلمة واحدة يقولها. من من الشيء؟ كان يدرو غير الله، يستغيث غير الله من الأموال، يستغيث بالأموال. كلمة واحدة، لو يستغيث بالميت بكلمة واحدة خرج من دينه والعيال. لو استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن خرج من دينه بكلمة واحدة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام نعم وقد يقوله أنها تقربه إلى الله كما ظنهم نعم يظن أنها تقربه إلى الله إذا دعا فلانا وغلانا ففلان من الصالحين يقربه إلى الله ويشفى له عند الله هذه الجسد نعم خصوصا من إن انفق الله تعالى ما قصد عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوا بالطائفين اجازهما لله كما لهم هذه نعم قوم موسى لما نجاهم الله من الغرق ومن فرعون وقومه مروا على قوم يعكفون على اصنام اتوا على قوم على اصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها أنا التقليد اجعلنا إلها كما لهم آله فغضب موسى عليه السلام وانكر عليه قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها ووفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من هاجي فرعون إلى آخر الآيات فهم قالوا هذه الكلمه لكنهم لم يعملوا بها لو سالوا موسى وهذا هذا من ما انجاهم الله به انهم سالوا موسى فموسى انكر عليهم وبين لهم ان هذا شرك أن هذا شرك ما يفعله هؤلاء هؤلاء متكبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابييكم اله فهؤلاء يعبدون غير الله لما نبههم امتنعوا من هذا وإلا لو فعلوا لا أشرفوا نعم. فحينا لهم يعلم تقبل وحبصوا لما يفضلوا من هذا واحد نعم لأن التقليد خطير جدا هؤلاء أرادوا التقليد والتشبه حتى في الشرك فلو أنهم فعلوا ونفلوا ذلك لهلكوا مع الهالكين ولكنهم لما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كليم الله موسى بين لهم أن هذا الشيء تركوا نعم يظنون أنه حسن وأنه طيب يظنون أنه طيب وأنه حسن نعم وعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرد نبيا بهذا التصريب يجب نقذ عندها الله تعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. Have a hey, good night.